نحو قوله ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يلمز أحدكم أخاه وقوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم وقوله فاقتلوا أنفسكم أي بأن يقتل البريء من عبادة العجل من عبده منهم إلى غير ذلك من الآيات ويوضح هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يتبين مما قبله أن البعض الذي آمنوا به هو فداو الأسار منهم والبعض الذي كفروا به هو إخراجهم من ديارهم وقتلهم ومظاهرة العدو عليهم وإن كفروا بغير هذا من الكتاب وآمنوا بغيره منه قوله تعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات لم يبين هنا ما هذه البينات ولكنه بينها في مواضع أخر كقوله ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرع الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وأيدناه بروح القدس هو جبريل على الأصح ويدل لذلك قوله تعالى نزل به الروح الأمين الآية وقوله فأرسلنا إليها روحنا الآية قوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات لم يبين هنا ما هذه البينات وبينها في مواضع أخر كقوله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات وقوله فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين الآية وقوله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق الآية إلى غير ذلك من الآيات وقوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قال بعض العلماء هو من السمع بمعنى الإجابة ومنه قولهم سمعا وطاعة أي إجابة وطاعة ومنه سمع الله لمن حمده في الصلاة أي أجاب دعاء من حمده ويشهد لهذا المعنى قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وهذا قول الجمهور وقيل إن المراد بقوله اسمعوا أي باذانكم ولا تمتنعوا من أصل الاستماع ويدل لهذا الوجه أن بعض الكفار ربما امتنع من أصل الاستماع خوف أن يسمع كلام الأنبياء كما في قوله تعالى عن نوح مع قومه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وقوله عن قوم نبينا صلى الله عليه وسلم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون وقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا وقوله قالوا سمعنا وعصينا لأن السمع الذي لا ينافي العصيان هو السمع بالآذان دون السمع بمعنى الإجابة قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر معنى الآية أن أحد المذكورين يتمنى أن يعيش ألف سنة وطول عمره لا يزحزحه أي لا يبعده عن العذاب فالمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله أي يعمر فاعل اسم الفاعل الذي هو مزحزحه على أصح الأعاريب وفي لو من قوله لو يعمر وجهان الأول وهو قول الجمهور أنها حرف مصدري وهي وصلتها في تأويل مفعول به ليود والمعنى يود أحدهم أي يتمنى تعمير ألف سنة ولو قد تكون حرفا مصدريا لقول قتيلة بنت الحارث ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق أي ما كان ضرك منك وقال بعض العلماء إن لو هنا هي الشرطية والجواب محذوف وتقديره لو يعمر ألف سنة لكان ذلك أحب شيء إليه وحذف جواب لو مع دلالة المقام عليه واقع في القرآن وفي كلام العرب فمنه في القرآن قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر وقوله ولو أن قرآن سيرت به الجبال أي لكان هذا القرآن أو لكفرتم بالرحمن ومنه في كلام العرب قول الشاعر فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا أي لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعناه إذا عرفت معنى الآية فاعلم أن الله قد أوضح هذا المعنى مبينا أن الإنسان لو متع ما متع من السنين ثم انقضى ذلك المتاع وجاءه العذاب أن ذلك المتاع الفائت لا ينفعه ولا يغني عنه شيئا بعد انقضائه وحلول العذاب محله وذلك في قوله أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وهذه هي أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو طول الأمل كفانا الله والمؤمنين شره قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الآية ظاهر هذه الآية أن جبريل ألق القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من غير سماع قراءة ونظيرها في ذلك قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك الآية ولكنه بين في مواضع أخر أن معنى ذلك أن الملك يقرأه عليه حتى يسمعه منه فتصل معانيه إلى قلبه بعد سماعه وذلك هو معنى تنزيله على قلبه وذلك كما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه وقوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما قوله تعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ذكر في هذه الآية أن اليهود كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم وصرح في موضع آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعاهد لهم وأنهم ينقضون عهدهم في كل مرة وذلك في قوله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون وصرح في آية أخرى بأنهم أهل خيانة إلا القليل منهم وذلك في قوله ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته